111. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه 112. ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو وَمَن يُغْلِ الْفَنَنَ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُم نُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِقٌ ذِرَاعُهُ بِالوَصِيدِ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 قَاالوا لَ بسنَا يَمَن أَوْ بَعضَ يَو قَاوا رَبّكُمْ أَلَم بِمَا لَ بِستُمْ فَبَاسُ أَحَدَكُم بِوييقِِكُمْهذِ إلَ المَدينَةِ فَالْيَظُر فَلْ يَظُرأَنْ يُهَا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرضوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 117. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل 118. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا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 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسِنِينَ وَالزَّادُ تِسْعَةٌ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ابْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ من يركف في حكمه احد واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من ذونه ملتحدا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 111. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 112. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور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 من سندس وإستبرط متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا